الحديث السابع عشر يد الله ملاى لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار وقال ارايتم ما انفقه سبحانه وتعالى الله ينفق ينفق ارايتم ما انفقه منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يده وقال وعرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع سبحانه حديث عظيم من احاديث عظمه رب العالمين رواه البخاري ومسلم وفي روايه لهما يمين الله ملاه ملاه ملأ ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم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 كم ينفق ربنا كل يوم كم ينفق كم يعطي كل كم الاموال والصحه والاولاد والجاه والكم وما نقص شيء مما عنده سبحان الله عظم عظم هذا يملا قلب المؤمن يعني يملا قلب المؤمن تعظيما لربه هذه النصوص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 وقوله عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة يد الله ملأة شوف لاحظة الإيمان بهذا الإيمان بهذا يدفع إلى سؤال الله أيما سؤال أيما سؤال إذا يده ملأة اسأل اسال اسألوا اسأل ما في سقف للمطالب يعني دامت مباحات وحلال اسأل اسأل ترى يد الله ملأة لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار ملأ شديده الامتلاء بالخير الكثير ارزاق عطايا يغيضها لا يغيضها يعني لا ينقصها لا ينقصها ما ينقص مما عنده شيء سحاء يعني دائمه العطاء هذا يعني سحاء سحاء دائمه العطاء دائمه العطاء والصب الصب على العباد سحاء الليل والنهار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 يد الله سحاء تعطي بالليل والنهار ما نقص شيء مما عنده ما نقص بعض ما تقدم مستفاد من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للسفارينية الله عز وجل له الجود الكامل والاحسان ويعطي من خزائن التي عنده عنده خزائن عنده خزائن يعني ما نراها ما نعرف ما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 واسع العطاء كما ذكر الشيخ السعد رحمه الله في تفسيره الانسان من طبعه البخل والشح يمسك خشيه النفاذ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتوره يعني بخيله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 وما هو ظاهر النصوص في الشرع. قول عليه والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض, مما فإنه لم يغض ما في يده كل الذي أنفقه عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص شيء مما عنده لان الخير كله بيده سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع وكيف ينقص من عنده شيء اذا كانت الامور بالكلمه تخلق كن يعني ايش كن خلاص كن يخلق بالكلمه كن فيكون اللي ما الذي ينقص ملكه ما في شيء يخلق بالكريمة وقول عليه الصلاة والسلام وعرشه على الماء في الرواية الأخرى عرشه على الماء لما ذكر خلق السموات والأرض ذكر أن الله كان عرشه على الماء قبل أن يخلقها أن يخلقه ماء وفي هذا دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السموات والأرض كما في طرح التثريب وفتح الباري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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر كتبنا في كتبنا المنزله الزبور من بعد الذكر يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عبادي الصالحون والذي جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابي العاليه وابن زيد ان انها ارض الجنه اذا الارض هذه ارض الجنه يرثها عبادي الصالحون وقال بعضهم أرض الدنيا يرثها الله للصالحين في فيسلبونها من الكفار وتنتقل للصالحين وفي هذا بيان بطلان من قال إن الأرض لا يرثها من يشاء من, من الصالح العباس الصالحين يعني ان الكفار الذين يصلحون لإدارة الأرض الكفار عمرهم ما صلحوا لإدارة الأرض الكفار إلا ويسهدون في الأرض كفاره ماذا تري يعني أما اما يحرم يحلون الفواحش يحلون الربا يحلون الخمر ويظلمون ويبغون ويطغون ويسلبون خيرات غيرهم وإيش؟ من وين من وين من اين لهم يعني الصلاحيه هذه الصالحون صالحون من اصحاب الاعمال الصالحه كفار عمرهم ما كانوا اصحاب الاعمال الصالحه ولو عندهم خير يخلطونه باضعاف أضعاف من الشر لو عندهم أعمال بر يخلطون يكفي الكفر الذي هم عليه والشرك الذي هم عليه وأكبر منكر في الأرض الشرك والكفر ماذا تريد ثم يقال يرث أن الأرض يرث من يشاء بعدين عبادي هذا إضافة تشريف صح هل يستحق الكفار حتى يفسر انه الصالحون يعني من الكفار الصالحون لإدارة الأرض قال أن الأرض يريثها، فإذا يورث الله يورثها عباده لا اضافه تشريف، ما يستحقه الكفار هذا التشريف. وقوله صلى الله عليه وسلم، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع الميزان العدل. و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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن قال من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين رواه ماجه وحسنه البوصيري وكذلك الألباني وضعفه بن حجر في تغليق التعريق وروي مركوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وذكره البخاري معلقا عنه بصيغة الجزم وقوله يخفض ويرفع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 النوى على صليحة مسلم ومن حجر في فتح الباري وقص طلاني في إرشاد السالي وصاحب مرقات المفاتيح وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى وبيده الفيض أو القبض يرفع ويخفض الفيض أو القبض شك من الراوي أو للتنويع يعني أنه كلاهما مراد يعني كلاهما من الحديث الفيض والقبض أنه عكس بعض الفيض يفيض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 فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يد الله عز وجل اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق والاخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع فأخبر أنه سحاء وأن الميزان والعدل يخفض ويرفع فالفضل بيد والعدل بيد وخفضه ورفعه, علي وخفضه ورفعه سبحانه وتعالى من عدله وإحسانه وأيضاً يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان فكل نعمة منه وفضل وكل نقمة منه عدل كما قال ابن ثيمية في بنهاية السنة النبوية قال ابن القيم رحمه الله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 ليس له بواب فيستاذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به اليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده يعني جرت عاده الملوك إن عندهم وزراء يرفعون اليه ان هو نفسه ما يعرف كل صغيره وكبيره يرفع اليه ترفع اليه وزير تقرير الله ما عنده وزره ولا عنده حجاب ولا عنده سبحانه وتعالى ظهير ولا أعوان ولا جنوده مستغن عنهم جنوده يرسل بهم عذابا ويعذّم وعني أسباب للعذاب ولكن لا غير محتاج للجنود غير محتاج ولا ولي من دونه ولا نائب عنه ولا معين له قال بل قد احاط سبحانه بها علمه ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرمه ولا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين سبحانه سبحانه إذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون هذا في طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله